وحيث تقدم الحديث عن الرياء فقد بقي الحديث عن منع الماعون وهو العارية قال المؤلف أثابه الله أما منع الماعون وإعطاؤه وهو العارية كما تقدم فإنما مبحثها في ناحيتين ما العارية وما حكمها أوجب أم مباح وما حكم ضمانها مضمونة أم, أم لا أما تعريفها عند الفقهاء فهي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال مع بقاء عينه وقولهم مع بقاء عينه كالقدر والفأس والإبرة ونحو ذلك بخلاف ما يكون إتلافه في استعماله كالشمع للإضاءة والزيت للدهن والكحل للاكتحال ونحو ذلك مما تنفد عينه باستعماله فلا يكون عارية ولكن يكون قرضا والقرب يكون معاوضته بمثله أما حكم العارية فقيل إنها جائزة وقيل بل واجبة وقيل مستحبة وحكبن قدامة الإجماع على استحبابها ودليل من قال بالوجوب نص الآية الكريمة ويمنعون الماعون ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في حق الإبل لما ذكر الزكاة وأن حقها إعارة دلوها وإطراق فحلها ومنحه لبنها يوم ورودها والواقع أن هذا الحديث ذكر فيه ما ليس بعارية قطعة مثل طرق الفحل ومنح اللبن مما يضعف الاستدلال به أما الوعيد في الآية فقالوا هو منصب على الصفات الثلاث السهو عن الصلاة والرياء في العمل ومنع الماعون ومن اتصف بواحدة منها فله قدره من الوعيد بحسبه وأقل ما يقال فيها ما جاء في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى الآية والحديث الصحيح في حق الزكاة لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والإبل والبقر والخيل وقال ولا ينسى حق الله في ظهرها ثم سئل عن الحمر فقال لم أجد إلا الآية الشاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإعارة المتاع إباحة المنفعة به وهي خير كثير وفي الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ونقل الشوكاني عن الكشاف قولا أنها تكون واجبة عند الاضطراء وقبيح في غير الضرورة مروءة انتهى والضروره مثل الدلو إذا وردت الماء ولا دلو معك وفي اضطرار إلى الماء وقياس الفقهاء أنه لو تلف شيء بسبب ذلك لضمن المانع كما قالوا في الامتناع في بعض الصور هل هو فعل أم ترك أو مثل من كان عنده خيط واحتيج إليه في خياطة جرح إنسان أو قطنة فمات فهل يعد ترك إعطاء الخيط مجرد ترك لا يؤاخذ عليه أو يعد فعلا لأنه تسبب عنه موت إنسان ومثله من عدل ليروى أو يسقي إبله أو يشرب هو والصحيح عندهم أن الترك في مثل هذه الحالة يؤاخذ عليه مؤاخذة الفعل كما قال صاحب مراقي السعود والترك فعل في صحيح المذهبي وهنا ما يشهد له الاستعمال العربي الصحيح كما قيل في بناء المسجد لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل فسمى القعود عن العمل عملا مضللا فتحصل من هذا أن العارية مستحبة شرعا ومروءة وعرفا في حالة الاختيار وواجبة في حالة الاضطرار مع ملاحظة أن حالات الاستعارة أغلبها الضرار لكن تلك الحالات التي يكون فيها الاضطرار تتفاوت ظروفها وقد امتدح الله الأنصار رضي الله عنهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فالعارية من باب أولى لأنه ينتفع بها وترد لصاحبها وقد امتدح الشاعر القوم بعدم منعهم الماعون بقوله قوم على الإسلام لم يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليل وإن كان بعض الناس حمل الماعون هنا على الزكاة ولكن قول الشاعر قوم على الإسلام يتضمن اخراجهم الزكاة فيكون الباقي عن امتداد حالهم في خصوص الماعون وتختلف الأقوال في ضمان العارية فبعضهم يعدها أمانة وعليه فلا تكون مضمونة وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية إذا لم يحصل منه تعد وعند الشافعي وأحمد أنها مضمونة إلا إذا كانت على الوجه المأذون فيه كما قالوا في السيف يستعيره فينكسر في القتال فلا ضمان فيه واستدل من قال بضمانها بالحديث العام على اليد ما أخذت حتى تؤدية رواه المجد في المنتقى، وقال رواه الخمسة إلا النسائي واستدلوا بحديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا قيل ثلاثين وقيل ثمانين وقيل مئة فقال أغصبا يا محمد قال بل عاريه مضمونة فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضمنها له فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب رواه أحمد وأبو داود، ونص الفقهاء على أن ضمانها بقيمتها يوم تلفت أو بمثلها إن كانت مثلية، ويستدل له بما جاء في قصعة حفصة لما ضربتها عائشة رضي الله عنهما فسقطت على الأرض فانكسرت وانتثر الطعام، فأخذ صلى الله عليه وسلم قصعة عائشة وردها إلى حفصة. وقال قصعة بقصعة وطعام بطعام أي أن الضمان إما بالمثل إن كان مثليا أو بالقيمة إن كان مقوما وإذا كانت العالية مضمونة وحكمها الجواز فللمعير طلب ردها متى شاء إلا إذا تعلقت بها مصلحة المستعير ولا يمكن ردها إلا بمضرة عليه قالوا كمن أعار سفينة وتوسط بها المستعير عرض البحر فلا يملك المعير ردها لتعذل ذلك وسط البحر وقيل له طلبها وتكون بالأجرة على المستعير والأول أرجح وكالذي أعار أرضا للزرع وقبل أن يستحصد الزرع طلبها من صاحبها وهكذا والله تعالى أعلم قال المؤلف أثابه الله تنبيه في هذه السورة بيان منهج علمي يلزم كل باحث وهو جمع أطراف النصوص وعدم الاقتصار على جزء منها وذلك في قوله تعالى فويل للمصلين وهي آية مستقلة ولو أخذت وحدها لكانت وعيدا للمصلين ولذا لا بد من ضميمة ما بعدها للتفسير والبيان وهي قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون ثم فسر هذا التفسير أيضا بقوله الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قال ويتفرع على هذا ما أخذه مالك رحمه الله في باب الشهادة أن الشخص لا يحق له أن يشهد على مجرد قول سمعه إلا إذا استشهدوه عليه وقالوا اشهد عليه أو إلا إذا سمع الحديث من أوله مخافة أن يكون في أوله ما هو مرتبط بآخره كما لو قال المتكلم للآخر لي عندك فرس ولك عندي مئة درهم فيسمع قوله لك عندي مئة درهم ولم يسمع ما قبلها فإذا شهد على ما سمع فقط كان إضرارا بالمشهود عليه وهذه السورة تدل لهذا المأخذ والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء وبه انتهى ما كتبه المؤلف في تفسير سورة الماعون وسيكون لقاؤنا بعده في تفسير سورة الكوثر إن شاء الله تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته